قل أطيع الله اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَغْلَفَ وَلَن يُكْمِلَنَّ نَنغُمُ دِينَهُ الَّذِي رُتِّجَ عَلَهُ وَلَن نَّبْدِيلَنَّهُم مِّمَّا قَدْ ومن كفر بعد ذلك فأو Al-Masim Yeah ان <تصفيق> تنل قَوَا كُونَ عَلَيْكُمْ عَلَى بَأْخُذُكُمْ عَلَى بَأْخُذُكُمْ <كذلك>